وَطِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ الْنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ النَّصِيرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ تَخَضَّتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَجْوَ وَرَتْكُمُ الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ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 وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَدُوَّ عَائِمٌ وَفِلُود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 وَلَمَا كُنْتُ بِدَعْوَةٍ أَلَرَأَيْتَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتَ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلِمَ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 ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب نصدق اللسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا رب لِنَظْرَ اللَّهُ سُمَّا اسْتَطَعْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا بَغْزَآئِم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها فحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشت وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي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 بعد الصدق الذي كانوا يعدون، والذي قال لوالديه أُفِلَّكما أتعذاني أن أخرج ما قد خلت القرون من قبلي، وهو ما يستغيثان الله وإلك آمن إن بعد الله حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطُرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الجن والإنس.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 إذ أنذر قَالَ مَهُو بِالْأَحْقَافِ مَقَدَ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين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 بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فيصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين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 فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِهَا بَلْظَلُّ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 وَمَن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين وَلَ يَرَم أن اللهَّ الذي خَلَقَ السَّمماتاتِ وَالأَرغَ وَلَم يعَ بِخَلقِ بِقادِرٍ عَلَ أَن يُحَ المَتَ بَلَ إِهُ عَلَ كلُِّ شيءَي قَد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 فَهَلْ يُمِلُّكُمْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 من الرفهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لطئتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا وَنْتَبُهُمْ فَشُدَّ الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا الْمَنُّ بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِيهِ دَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَمْ يَشَأِ اللَّهُ لَن تَنْتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَبْلُوَنَّ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 صركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم أضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.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 إن الله يدخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدْتُ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ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 فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل نصفا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 تَأَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِيْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُلَّا إِكَالَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُو وَاتَّبَعُوا فالذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورا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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتبفرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا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 وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَتْتُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعب ولا وإن تؤمن وتتقوا يعطيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخلو ويخرج أضلاكم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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض فكان الله عليما حكيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السمء عليهم دائرة السمء ولن ادع الله عليهم ولعنهم فاعتد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فلقي أيديهم فمن كثف إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما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 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظنسا وكنتم قوما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 وَكَانَ اللَّهُ وَفِيرًا الرَّحيمَ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا طَلَقُتُمْ إلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَ الَّتَبِيعُكُمْ يُرِيدُنَ أَن يُبْتِلُ كَلَامَ اللَّهِ قل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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يشلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 ومن يطع الله ورسوله يدفله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما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 وكان الله على كل شيء قدير ولمقاتلكم الذين كفروا لوالوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل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 هم الذين كفروا وصدتكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلو محلة فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة في غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلطين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 بَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِتَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي توراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستول ضف استوى على شقه يعجب الزرع ليضبهم الكفار. وَأَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا Dümbeyne yedey Allah ve اَمَّا مَن لَّا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَقَصَلْتُمُ النَّبِيَّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 صرهم لا يعطل ولو انهم صبروا حتى تخوج اليهم لكان خيرا لهم والله هو الصبر الرحيم يا ايها الذين آمنوا سَقُونَ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُ أَنْ تُصِيبُ طَلْمَ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَطَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ مَكَرَّهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون فَلَمِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الَّذِي عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ تَتَفِيءُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْنَعُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ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 يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان, خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولانساء من نساء ان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 يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم والله لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امننا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا وَلَمَّا يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا إِنَّ الله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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فالله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاف بل المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنغس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيب والنخل باسقات لها طلع نظيب رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعد وفرعون وإخوان لوك وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق معيد أفعينا بالخلط الأول بل هم في لبس من خلط جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مجيب الذي جعل مع الله إلها آخر في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قتمت إليكم بالمعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتطين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بطلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب لهم ما يشاء لَفيها وَلَدَينا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكنا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقِيًّا فَنَقُضُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مُّحِيصٍ إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب أم ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذربا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لباطيع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أَهْلِهِ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون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 İnnehu ve Alhakim Alim.